أعوذ الله من الشيطان الرجيم من بسم الله الرحمن الرحيم يا مؤمن 「今日も一日も一日も休みを待 Sadam. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اودعني ان اشكر نعمتك وقال و ل صالحا ترضاه و أ د خ ل ن ي برحمتك في عبادك الصالحين طير فقال مالي لا اري هدهد لكفر له عذابا شديدا او لاسبحنه او لياتي ف موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ن ي ه وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها يفجدون للشمس بالشمس من دون الله ش ي ط ا ن أ ع م وزين له م الشيطان أ ع م ا ل ه وقالوا انهم ل اجمعون ي ا ل ل ه ا ل ا إ ل ه إ ل ا ه ل و م ا ل ا ل ا م ي ه you、mm -hmm. What is... Amen. فلما جاءت قيل أ ه ك ذ ا إ ن ه ا كانت من قوم ك ا ف ر Mm、hmm? إ ذ ا هم سريقان يقتصمون <تصفيق> ا ل أ ر ض ولا يصلحون <تصفيق> 「いつか杭を」<音楽> ف أ ن ب ت ن ا به حذائق ذات بهجه ما كان لهم ان تنبتوا شجرها أإله م ل ن ا ب ل س ي ل ع ل و م ا ل ا س ل ا a h h بل هم في ششك منها بل هم منها ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق o h